إنِ فِرعوونَ علىى فِي الأْضِ وَجَعَلَ أَهْهَا شعي يَسْتَمفُ طَ إِفَتَم مِنهُم يُذَبِّحُ أَبنَا أَهُمْ يُذَبِّحُ أَبنَا أَهُم وَيَسْتَحين سَ أَهُمْ مِنَ المُفسِدينِين.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 وَنَجَعَلْ لَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَإِذاَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقهِ فِي يَِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِ رَُّهُ إلَيْكِ وَجَعِلُهُ مِن المُوسَلين فَلْلتَقَطَهُ أَُ آل فِي الرعَوونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عدُ وَحَزَنَ إَِّ فِرعَونَ وَهَا مَانَ وَجُودَهُ مَا كَوا خاَااطئِين وَقَاةِ رَأةُ قُرَّةُ عين اللي وَلَكَ لاَا تَقُتُلُ. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا كادت لتبدي به لولا, لولا وبطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرْضَعِينَ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ ذَلِكُم عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ فرددناه إلى أُمِّهِ كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين أأَصَْبحَ في المَدينَةِ خَا إفََتَ رَقَبُ فَإذَا الذي فَإِذَا الذيذ استَْون صَرَهُ بِلَس يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُسَ إِكَ لَغَوم مُبين أَلَمَّا نَرَا دَئِ اني بِطَشَبِ الَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قتلت نفسا بلمس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 وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدَّ يَن وَجَد عَلَيْهِ أُمَّتًا مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا قال تَ ل نَسْحََّ يُصطِر لِعَ وَأَبُونَ شَيْخُم كَبير فَسَقَالَهُ مَا ثَُّتَ وََّ إِلَ الظِلِّ فَقَالَ رَبِّ إِ لِمَا أَزَلْلتَ إِلََ مِنْ خَيْر فَقير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 فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْن جَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ لَمِين قال انني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تجرني ثمانيه حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أي ملجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فَلَمَّا قَضَى مُوسَى لَجَلَّ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد ليمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا القعصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم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 هُنَّ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَ أُمُّ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا لَوِيل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 وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَمًا أَيُّمَّا يَدْعُونَ إِلَّا النَّارَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ لُولا بَصَائِرَ النَّاسِ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لعلهم يتذكرون وَمَا كُ تَ بِجَان بِالغَربِّ إِذ قَضَينَا إِلَ مسَلَمُ وَمَا كُْ تَمِن الشَّهِدِين وَلَكِ أَنْ شَأنَّ قُرونَ فَتَطَاوَلَ عَلَيهِمُعمُ وَمَا كُنْتَ تَثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ولكن رحمتهم من ربك لتنذر قوما ما اتاهم لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ الْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ موسى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 قُل فَاتَّبِعُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا ۚ أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ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 أُلَا إِكَ يوتَونَ أَجرَهُمَّا الرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُ وَيَدَرَأُونَ بالِالحَسَنَة السَّجّأَتَوَمَِّا رَزَقُناَاهُم يافِ قُون*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 فَمَن وَعَدناهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مُتِعناهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَن مُتِعناهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هو يوم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 تَبَأنا إلَك مَا كانَوا إان يَعمُدُون وَقِيلَ دَعوشرَكَ أَكُمْ فَدَعهُم فَلَم يَستَجب لَهُم وَرأو العذاابَ لَ وََّهُ كانَوا يهتدون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 سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي النُّورِ لَا وَلَا آخِرَهُ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 قُل رَأَيْتُمُ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّحَا عَسْرًا مِّن دَنِي لَا إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَاتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا وَلَتَبْتَغُنَّ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ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 إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلمن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا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 وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ يَقُولُونَ وَيَكأنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَنَّا نَّصْرَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَإِن كَأَنَّهُ لَا يفلح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 وَمَن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد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 لا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ